11. هذا سحر مبين 12. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ بلَلََّا جَ أَسُ لَمَانَ قالَااءتُ مِ الدُّونَنِ بِمالٍِ فَمَا آتَانِيِيَ اللهَّهُ خَيْرٌُ مَِّا أَتَكُم بلَلْأَنتُمْ بِهَذِيَّتِكُمْ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 قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ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 إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْم عَلَمُون وَأَنجَينَ الذيذينَ آممَنُ وَكَانوا يَتَّقُون وَلُوطَن إذ قَالَ لِقَوْمِهِ تَأتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَتُم تُ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 1. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين 2. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 3. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ما هو خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لهم من السماء ماء فانبتنا به حداق ذات بهجه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 أَمَّ يُجبُ الْ المُّرَّ إِذَا دَعَهُ يَكْشِفُ السّون أَويَجعَُكُمْ خُ لَفَأَرض أَ إِلَهُ م عَ اللَّ قَلِيلََّا تَذَكرَّرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ